الص و كل هذا. ‫וגם אבא שלי הורי, באתי יוז כולו, ‫הוא לי כל הצדות שלו. ‫התחלתי לעשות מדפים, פטרי מאוד. ‫כנראה... ‫אני אסביר להם מה זה. ‫שלא ירגם, שלא תרגם. ‫-מטבנים לתבואה, ‫איפה שמעשים תבואה שלא תרגם. نت samples we babies دافة عمروا والذي أددت العظيم في cortโبuğ عندما أصبحay للقونة لدينا أددنا لدينا دau ولدينا الطيبة فيي من être bundle السلس uns نفل على كشوية نفرته بسلع نفل على جمال لطق السلع لا بحث لا بحث لا بحث أتابعي أنا شمالك لا بحث أنا عشي بطوء عظيم هروق هروق ما عظيم <تصفيق> إيه هروق أفلوها السريع مليحي يدعيني سالم إنه عادك بخيش وباخر ومرتيني بخيش واني باطا يحب الشب وباو شنية شحره رواسه لما إما التوت بحب كبيو خاليا سالهورا أمر ذا شبي سبحانه مرمى المدام فحيد